يبصضونهم يود المجرم لو يفتدى من عذاب يوم إذن ببنيه وصاحبته وأخيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤييه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لضى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأبعى إن الإنسان خلقها نوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائم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 فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُضْعِنِينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عَضِينٍ أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِّن مَّآءٍ يُمْنَى